ناعل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلا يقبل من فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاؤهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤ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 كفروا بعد إيمانهم ثم زدادوا كفرًا ثم زدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم.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 قل فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاآكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد إيمانكم كافرين وَكَيفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ورتوبعدي ما لكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون وامنا الذين يضط وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون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 من الله وضربت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواءا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما مِنْ من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَلْ أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ